من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسرعة سيئة فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما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 وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسم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 أنا من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين.